اللهم صل وسلم وبارك عليه قيله قال آدم به ينيله على المراتب قيله ونوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلج من خالفه من الأهل والأغار قيله وإبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الاصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي البسته حلة الوضار وتوجته بتيجان المابة والافتخار ونشرت على رأس العصائب. قال له ونبيي نستخرت من وئ غالب يموت ابوه وامه ويكفله جده ثم عمه شقيق ابو طالب الله هو المصلى وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامه بين يدي الغيامه في ظهره علامه تذله الغمامه تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب الفي الانفي ممي الفم الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع التباك غدماه قبلهما البعير فزال ما اشتكاه من المحن والنواي آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن عليه الجذه حنين حزين النادي يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارف قلبه لا يغفر ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراجب إنه ذي يعف ولا يعجب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 وَانْفَصَلْ عَنِ الْعَلَمَيْنِ وَوَصَلْ إِلَىٰ غَابِ قَوْسَيْنِ كُنتُ لَهُ وَنَا النَّجِيمَ وَالْمُخَاطِبِ اللهم صلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ اللهم صلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ ثم عرده من الأرش قبل يبرد الفرش وقد جميع المارد فإذا شرفة التربة طيبة منه بأشرف قال سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب الله ما وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم باشرف المناصب والمراتب احمده على ما منع من المواهب واشهد ان لا اله الا الله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 وعلى آله وأصحابه أول المأذن صلاة وسلام دائمين متلازمين يأتي يوم القيامة غير الله ما اللهم وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم اول ما نستفتح به حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصرته مستقيمة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 اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم وسلم وبارك علي الحديث الاول عن بحر العلم الدافي ولسان القران الناطق أوحد علماءنا سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبه الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في سلب نوح وأجعلني في سلب الخليل ابراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل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 صلى الله وسلم وبارك عليه الحديث الثاني أن عطاء ابني يسار أنكع بالأحبار قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فَلَمَّا مات بِي فَتَحْتُهُ فَإِذَا فِيهِ نَبِيٌّ يَخْرُجُ آخِرَ الزَّمَانِ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةِ وَهِجْرَتُهُ بِالْمَدِينَةِ وَسُلْطَانُهُ بِالشَّامِ يَقُسُّ شَعَرَهُ وَيَتَّزِّرُ عَلَى وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يسفون في الصلاة كسفوفهم في القتال قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء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 فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد الا الله واشهد ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم